Aguozu bi Allah min al Shaitan ar Rajeem. Bismillahi ar Rahman ar Raheem. Alif Lam Mim. Ahasib an Nasu wa hum la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 Makana jarrujuli roe, Allah wahuasami ulalim, ma jahada fa ma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 Wanneer de mensen zeggen: "We geloven Faida Allah, en als we hem beledigen, dan hij de mensen een test maken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 Juazdi bumajie, jaxa, uwa jorhamu, jaxa, uwa ila iji tuk ulabun, uwa bimur gizina fil-abdi wala fi s-sama, uwa maala kummindun illa himi wala iji wala dan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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 Femma kene gewebber kaumihi ille, e unkalu, tina bi, inku't bille hi inkun, inkun temina s-sadirin, kolarobbi unzorni għalal kaumil mufsidin, walem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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا, فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثبود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ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 ومنهم من خسثنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت Kijk, als je het hebt het over de rug. En als je het hebt al de rug, وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين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 وقولوا آمَنَّا بالذي أنزل إِلَيْنَا وأنزل إِلَيْكُمْ وإلى هنا وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ واحد ونحن له مسلمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ويقول, وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كنتم تعملون يَا عبادي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Wolle dinae nu bewij en تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 ولئن سألتهم من نزل من السماء مَاءً فَأَحْيَا, فأحيا بِهِ الْأَرْضَ الأرض من بعد موتها لا قُلِ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 Wallah, die nacht, die nacht, die nacht, die